بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفات وان ناشرات نشر فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان ما توعدون لواقع فَإِذَا النُّجُومُ قُسِّمَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ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 قيل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم xoş ələdəli və qədərləni vəl xoş əlməyəm, əlməkəðibiyiz ələm nəjələl ərdə kifata əhiyəəəm əməyətə ələm ələmətə ələrdəli vəqəxə ələrdəli vəqəbə ا انفراط ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى به تكذبون انطلقوا 7. 8. 9. وَلا 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلون يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويلون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ ارْكَعْ لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ